بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى والفرض والواجب ذو ترادفه وما له نعمان إلا التخالف. قال السيوطي رحمه الله تعالى والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان الى التقالف عرفنا معنى الواجب وعرفنا انه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا واختلف العلماء بعد ذلك فيما يتعلق بالاحكام التكليفية هل هي خمسة او سبعة وذكرنا من قبل ان الحنفية تجعل الاحكام سبعة لان الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب ويفرقون بين المكروه تحريما والحرام فجعلوا الأحكام سبعة إمام الحرمين أيضا جعل الأحكام سبعة لأنه أدخل الصحة والفساد في الأحكام في الورقات ولم يوافق أحد على هذا فيما أعلم ممن أتى بعد إمام الحرمين من شباح الورقات كما أن إمام الحرمين نفسه فيه التلخيص والبرهان صار على ما عليه جمهور العلماء المتكلمين من جعل الأحكام خمسة ابن الصوكي جعل الأحكام ستة لأنه ذكر خلاف الأول فجعل الأحكام تكلفية ستة بزيادة قسم خلاف الأول وعرفنا أن خلاف الأول ليس قسما مستقلا عن الصحيح وإنما هو داخل في المكروه وتتفاوت درجات المكروه. تكلمنا أيضا فيما مضى عند الكلام على السنة على ما يتعلق بالمستحب والسنة والتطوع والسنة المؤكدة والرغيبة ونحو ذلك من الألفاظ وقلنا إنها في الجملة ألفاظ مترادثة وإن صلح بعض العلماء على التفريق فإن الشائع المشهور أن كل هذه الألفاظ بمعنى واحد وهو ما ذكره هنا بقوله و... وندب السنة والتطوع والمستحب فرقة قد نوعوا أو بعضون قد نوعوا هكذا باشتلاف النسك فالندب والسنة والتطوع والمستحب بعض العلماء نوع بينها وبعضهم سوى بينها وهذا هو المشهور والخلف لفضي لكن الذي لم نتكلم عليه من قبل بالتفصيل فيما يتعلق بهذا النظر الفرق بين الفرض والواجب الحنفية جعل الفرض والواجب قسمين وليس بمعنى واحد فالفرض عندهم لازم علما وعملا يجب اعتقاده ويكفر تاركه ويلزم ايضا عملا ولذلك هم يكثرون بجحد يكفر جاحده وليس تاركه هم يكثرون بجحد الفرض بخلاف الواجب لان دليله عندهم ظني. الفرض دليله عندهم قطعي فيكون جاحده كافرا فهو لازم علما وعملا من جحده كفر ومن تركه أثم وأما الواجب فإنه عندهم لازم عملا لا علما يعني من جحده لا يكفر من جحده لا يكفر بل يفسق إن كان مستخفنا كذا يقولون يفسق إن استخف بأخبار الآحاد الغير المؤولة أو غير المؤولة وأما إذا كان متأولا فلا فزق في حقه ويعاقب ساركهما إلا أن يعفو الله عنهم. إذن الحنفية يقولون الفرض لازم علما وعملا الواجب لازم عملا لا علما في جاسة تأثيم بالترك الأمر سواء عندهم يعني هم يؤثمون ترك الواجب وترك الفرض لكن لا إشكال أن الفرض آكد عندهم من الواجب فيكون الإثم بترك الفرض أعظم من من الإثم بترك الواجب يكون الاسم ترك الفرض اعظم من الاسم بترك الواجب لان الفرض اعلى رتبة في الالجام من الواجب يقول التفتزان في حشيته على التلويح فالفرض لازم علما ان يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي حتى لو انكره قولا او اعتقادا كان كافرا حتى لو انكره قولا او اعتقادا كان كافرا هذا الفرض والواجب لا يلزم اعتقاد حقيته لثبوته بدليل ظني ومبنى الاعتقاد على اليقين لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن فجاحده لا يكفر وتارك العمل به إن كان مؤولا يعني أو متأولا يعني لا يفسق ولا يضلل لأن التأويل في مظنه من سيرة السلف وإلا فإن كان مستخفا يضلل لأن رد خبر الواحد والقياس بدعة وإن لم يكن مؤولا ولا مستخفا يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه فهذا حاصل مذهب الحنفية في المسألة الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد المشهور عنه وكذلك الإمام مالك يعني جمهور العلماء كلاف أبي حنيف رحمه الله تعالى لم يفرقوا بين الفرض والواجب بل جعلهما إيه سواء فقد يطلقون الواجب ويريدون الفرض وقد يطلقون الفرض ويريدون الواجب فيقولون مثلا الصلوات الخمس واجبة وفرض ويقولون الحد فرض على المستطيع واجب على المستطيع وزكاة الفطر واجبة وفريضة معناها ثابتة بالسنة خبر احد وليس بدليل قطعي فلا هم يسمونها ايضا فريضة ويسمونها واجبا وان كان بعضهم قد يفرق في اطلاق اللطب لكن هذا التفريق لا ينبني عليه عمل كما ستعلم ان شاء الله هنا يقول الثالث تبتزاني رحمه الله تعالى لا نزاع الشافعي رحمه الله تعالى في تفاوت مفهوم الفرض والواجب في اللغة لأن المسألة كما ستسمع إن شاء الله فيها تفريق لغوي بين الفرض والواجب ولكن هل هذا التفريق اللغوي موجود؟ في المعنى الشرعي او المعنى للصلاحي يقول لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهوم الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كمحكم قبر الواحد في الشرع لأن جاحد الاول كافر دون الثاني وتارك العمل بالاول مؤولا فاسق دون الثاني اذا لا يصح صحا تحترج على الشافعي بمسألة التفريق في انكاري او جحودي الفرض وأنه كفض بخلاف جحور الواجب أو مثلا أن اللغة تفرق بين الفرض والواجب والشافعي لا ينازع في هذا وانما اسمع يقول انما يزعم أن الفرض والواجب لصغان مترادفان من قولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد اذا يقول انا لا انزع في معنى اللغوي وانما اتكلم على المعنى الشرعي المعنى الاصطلاحي هل الشرع اصطلح على التفريق بين الفرض والواجب فلا يصح أن ترد على الشافعي بالفرق اللغوي يعني هذا موجود في كتب الأصول يردون على الشافعية بالفرق أو على الجمهور يعني ذا المتكلمين يرد الحنفية بالفرق لغة بين الفرض والواجب فيقول هذا لا نزاع في نحن لا نزاعكم في هذه المسألة إنما الكلام هل الشرع اصطلح على التسوية بين هذين اللفظين المختلفين لغة فجعلهما بمعنى واحد اصطلاحاً أو أن الشرع أيضا فرق بينهما فيقول الشافعي يزعم أن الفرض والواجب لفضان مترادثان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني يعني إذن القدر المشترك ما يمدح فاعله ويستحق العقاب تاركه أعم من أن يكون ثابتا بدليل قطعي أو بدليل ظني ويقول لا عبرت عندي بقطعية الدليل أو ظنيته وإنما العذرة بأن هناك متحن في الفعل وذمن في التر. فهذا قدر المشترك. هذا القدر المشترك. أسميه شرعا لا لغة. أسميه شرعا بإيه؟ بالفرد وبالواجب. سواء لا لا فرق عندي بينهم. وهذا مجرد الصلاح. فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الوادي الواحد يجب التفاوت بين مدلوليهم. لا معنى للاحتجاج بهذا ليه لأن في غير محل النزاع. أن تحتج عليه بأن هناك تفاوضا في اللغة بين الفرض والواجب أو تفاوضا في الجحود بين جحود الفرض والجحود الواجب هذا فرج عن محل نزاع الشافع الشافعي يتكلم في مسألة أخرى هل الشرع فرق بينهما من حيث إن التالك يستحق العقاب والفاعل يمدح هذا هو أو بأن الفرض في اللغة في التقدير والوجوب والسقوط يقول أيضا لا معنى للاحتجاج على الشافعي بهذا فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا والواجب ما سقط علينا بطريق الظن فلا يكون المظنون مقدرا ولا معلوم القطعي ساقطا علينا على أن للخصم أن يقول لو سلم, أو لو سلم الملاحظة لو سلم الملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم أو لو سلمنا الملاحظة للمفهوم اللغوي فلا نسلم امتناعا أن يثبت كون الشيء مقدرا علينا بدليل ظني وكون سافرا علينا بدليل قطعي لا آخر كلام. المقصود هنا من كلام السعد التفتزاني أن الاحتجاج على الشافعي بأن الفرض والواجب متباينان في اللغة أو أن مُنْكَ جاهد الفرض يختلف عُقْمَة عن جاحل الواجب احتجازا في غير محل النزاع. وأن الكلام في الاصطلاح الشرعي هل اصطلح الشرع على التفريق بينهما من حيث إن الواجب أو الفرد يطلق عليهما أو يعرفان بأن تاركهما مذموم شرعا سواء كان بدليل قطعين أو ظني وهذا هو الذي لا يرد عليه الحنفية ولا غيرهم يقول المردام رحمه الله تعالى الواجب لغة التاقص والثابت الواجب لغة هذا تطبيق اللغة الذي تجلو في كتب الأصول عموما في بحث هذه المسألة لكنه خرج عن محل النزاع الواجب لغة الساقط والثابت قال الجوهري وجب الشيء اللازم يجب وجوبا وأوجبه الله تعالى واستوجبه استحقه والواجبة السقطة مع الهدى كما قال تعالى فإذا وجبت جنبوها ووجب الميت إذا سقط وما وقال في القاموس وجب يجب وجبة سقط والشمس وجبا ووجوبا غابت والوجبة السقط مع الهدة أو صوت الساقط إلى أخير وقال في المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا وجبة لازم وثبت ووجبت الشمس وجوبا غربت ووجب الحائط ونعه سقط ووجب القلب وجبا ووجيبا رجف واستوجب استحقه وأوجب البيع بالألف يوجب وأوجبت السرقة القطع وقال الطوفي التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر يقول إذن الثبوت والاستقرار ووجب الميت ثبت موته واستقر وقوله تعالى فإشدى وجبت جنوبها أي ثبتت واستقرت بالأرض ووجب المهر والدين ثبت في محله واستقر إلى غير ذلك ومثال الثبوت يعني استعمال الواجب في الثبوت أو لجوء في الثبوت أسألك موجبات رحمتك أي متبثات رحمتك والفرض لغة التقدير والتأثير إذن الواجب لغة الساقط والثابت الفرض هو التقدير والتأثير قال ابن عقيل والإنزال والإباح فمثال التقدير قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم ومنه لا أتفذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدرا ومنه صورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بها ومنه قول تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به فهما في الآيتين بمعنى التقدير على قول بعض المفسرين ومثال التأثير فرض القوس والجبل الفرض قال الجوهرية الفرض الحذف في الشيء الفرض الحذف في الشيء يعني في تأثير تأثير إذا حززت شيئا فإنك تؤثر فيه وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر والفرائض استهام المفروضة يعني المقدرة والتفريض التحديث وقال في القاموس الفرض التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج والحز في الشيء كالتفريض ومن القوس موقع الوتر وقال في المصباح فرضة القوس موضع, موضع حزها للوتر والفرضة في الحائط ونحوه كالفرجة وفرضة النهر الثلمة التي ينحضر منها الماء وتصعد منها السفن وفرضت الخشبة فرضا من باب ضرب ضرب ضربا حززتها وفرض القاضي النفقة فرضا أي قدرها وحكم بها والفريضة فعيلة بمعنى مفعول أي مفروضة والجمع فرائض قيل اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير لأن الفرائض مقدرات وقيل من فرض القوس وفرض الله تعالى الأحكام ومثال الإنزال على قول ابن عقيل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي أنزل عليك القرآن وهو قوله أكثر مفسدين قال له ومثال الإباحة ما كان على النبي من حرج فيما شرض الله لا أي فيما أباح الله لا إذن جعلوها في اللغة بمعنى اللغة بأربعة معاني التقدير والتأثير والإنزال والإباحة وقال ابن قضي الجبل هو بمعنى الإحلال أي فيما أحل الله له وقطع به البغوي في تفسيره. والإح... قلت المرداوي يقول والإحلال يأتي بمعنى الإباح. وقال ابن الهائم في شرح منظومته أصل الفرض في اللغة القطع والحذ <تصفيق> ومنه فرض القوس بفتح الساء وفرض وفرضتها بضمها للحذ الذي يقطع فيه الوتر وفرض النهر ثمة التي منها يستقى. ويجيء لمعنى آخر التقدير فنص ما فرضتم. وفرض الحاكم النفقة والإنزال إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد والبيان سورة نزلناه فرضناها هذا معنى جليل البيان والإجابة والإلزام فمن فرض في إن الحجة أي أوجب على نفسي في إن الإحرام والعطية الموصومة فرضت له وفرضت أي أو فرضت له فرضت له وفرضت أي وفرضت له في الديوان فيجوز أن تكون الفريضة حقيقة في المعاني ستة. أو في القدر المشترك بينهما هو التقدير، فيكون مقولا بالشراكة اللفظي أو بالتواطؤ المشترك إيه معنوي يعني إن كان حقيقة في المعاني ستة فانه مشترك اللفظي، وإن كان في القدر المشترك بين هذه المعاني ستة التي هو الذي هو التقدير يكون ايه مشتركا معنويا، او يجوز ان يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره، فصار هذه المعاني ستة اما كلها حقيقة في مع الفرض حقيقة فيها او حقيقة في القدر المشترك بينها. وهو التقدير أو حقيقة في واحد مجاز في الباقي وجعلوه حقيقة في القطع لتصريح كثير من أهل اللغة بأصلهم طيب قال ابن عقيل الواجب آكد هذا عزيز طبعا يعني الفرض والواجب هل هما مترادفان أو الفرض آكد ابن عقيل قال قولا ثالثا قال ايه الواجب آكد لاختصاصه وتأثيره أيضا يقول المرداوي وذلك والله أعلم أن الفرض لما أتى عنده بمزلة الإنجال والإباحة انحط عن درجة الواجب أوه. قال إن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني إيه أباحه الله الواجب لم يأتي بمعنى الإباحة فيكون الفرض إذا كان حقيقة في هذه المعاني الستة فيكون أيضا حقيقة في الإيه في الإباحة وهذا جعله ينحط عن ركبة الواجب فكان الواجب آكد لأنه الثابت اللازم ولم تأتي له هذه المعاني. وقال الموفق يعني ابن قدام وابن حمدان وغيرهما الفرض آكد. هذه أقوال في المذهب عندنا لكن معتمد النومة سواء. قال الموفق رحمه الله تعالى في روضة الناظر وابن حمدان الفرض آكد. قلت وهذا الصحيح. إن الفرض إيه؟ أكد. ولذلك لنا ولغيرنا خلاف شرعا في أن الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالثنة أو الفرض ما ثبت بمقطوع به والواجب ما ثبت بمظمون ولم يقل أحدهم بالعكس قالت الحنفية وغيرها إن الفرض أخص من الواجب فدل ذلك على أن الفرض آكد في الجملة وإنما قالوا ذلك في الشرع تبعا للغة لأن تعليلهم في تأكيد الفرض شرعا لأجل اللغة انتبه لنا هذه فائدة إنما قالوا في الشرع بالتفريق وأن الفرض آكد تابعًا لللغة. قلنا أن هذا لا يرد على الشافع لأنه لا ينازع أصلاً في فرد اللغة. لأن تعليلهم في تأكيد الفرد شرعا لأجل اللغة. وهما القول المعتمد لا في المذهب. وهما مترادفان شرعا يعني الفرد والواجب. الفرد والواجب لفظان مترادفان أي متحدان مفهوما إذ الاتحاد مفهوما هو معنى الترادف. لا المتحدان ذاتا كالإنسان والناطف إنما متحدان ذاتا. فمينهما عموم وخصوص مطلق كل متحدين مفهوم المتحدان ذاتا ولا عكس لغوية إذا علم ذلك فالصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر أنهما مترادفان لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه والأصل تناول حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه وإطلاق الأمة الفرض على الواجب وأيضا هذه كلها قدلة التراضب وأيضا دخلوما تحت الحد له إيه هذا الذي قاله سعد التفتذاني أن كل منهما يذم تارك وهذا قدر مشترك ولأن التزايد لا يتحقق في الواجب لأن الاستدعاء لا يقبل التزايد كجائج ولازم وصادق وكاذب فلا يقال أصدق وأكذب وأعلم لأنه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة فإن قيل اشتقاق الفرض من التقدير والوجوب من السقوط فاقتضى تأكيد الفرض شرعا يوافق مقتضاه لغة قيل إن روعي هذا ترجح الوجوب على كلام ابن عقيل إذ السقوط آكد من التقدير هذا رجع آخر يعني لو سلمنا لكم الفرق اللغوي فسنقول إن الواجب آكد من جهة أن الفرض كابن عقيل يقول من جهة أن الفرض يطلق على الاباحة ولا كذلك الواجب وهنا ايضا وجه اخر ان الوجه هو السقوط وهو اكد من التقدير اذا السقوط اكد من التقدير لكن نمنع ان تفاوت الطريق لغة يوجب التأكيد شرعا لكن نمنع ان تفاوت الطريق لغة كان التفريق بينهما في اللغة يوجب ذلك شرعا يوجب التأكيد شرعا لان لاننا نتكلم في الاصلاح الشرعي هل عندكم دليل من الشرع على اطلاق الفرض بمعنى يخالف الواجب في لسان الشرع هل جاءت أدلة تدل أن الفرض آكد من الواجب ليس هناك دليل على ذلك وعن أحمد رواية يعني الفرض آكد وهذا الذي قاله ابن قدامة واختارها من أصحابنا ابن شاقلة ابن شاقلة والحلواني وحكاوا ابن عقل عن أصحابنا وهو ماذا بل ابن الباقلان وللقاض من أصحابنا القولان قال أصحاب هذا القول الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير والتأثير أخص من السقوط يعني فيكون إيه؟ كلما وجد التأثير وجد السقوط وليس كلما وجد السقوط وجد التأثير فيكون التأثير أخص يعني يكون أشد ويكون آكد فوجب اختصاصه لقوتي حكما كما اختص لغة حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية إذ الأصل علم التغيير قالوا ولأن ما دليله قطعي يناسبه الفرض لأن التقدير قد علم أن الشارع قدره فيناسبه والمظنون يناسب الوجوب لأنه السقوط فكأنه ساقط علينا ولم نعلم أن الله تعالى قدره علينا أم لا والجواب أن الفرض المقدر أعم أن يكون علما والواجب الساقط أعم منهما فلم تظهر مناسبته بل قال بعض الشافعية وهذا كلام ابن الباقلاني وابن برهان لو عكسوا الاصطلاح لكان أولى لأن الوجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرق هذا هو مسألة الإباحة التي قال ابن عقيل أيضا ويوفق كلام ابن عقيل المتقدم قال الآمدي ومن تبعه المسألة لفظي خلاف بين الحنفية والجمهور لفظي هكذا يقول أيضا هنا قال والقلف لفظي وهو ظاهر كلامي في الروضة ابن قدامة يعني وأخذ معناه الطوفي فقال النزاع لفظي إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي فليسموا هم ما شاءوا إذ لا حرج في الصلاح بعد فهم المعنى يعني هل الذي سوى بين الفرض والواجب؟ قال الواجبات كلها على رجبة واحدة؟ يعني هل مثلا إعفاء اللحية كالصلاة؟ نحن نقول في الاثنين ايه؟ فرض وواجب سواه لا فرق عندنا الفرض والواجب سواه لكن هل يختلف أحد من العلماء أن وجوب الصلاوات الخمس آكد من وجوب اللحية إعفاء اللحية ها فيش عقل يقول كده ما فيش عقل يقول كده يعني أن, أن الصلاة آكد من إعفاء اللحية إذن الواجب أو الفرض حتى لو سوينا بينهما الرتب مختلف وقد يكون بعضها آكد من بعض وقد يثبت بعضها بدليل قفعي أو بدليل ظني لكن جهة الثبوت طريق الثبوت لا يؤثر في التسمية والاختلاف اللغوي أيضا لا يؤثر في التسمية وزيادة الاسم في الترك لا تؤثر في التسمية يعني كل ما تفرضه من فروض أن جاحد هذا غير جاحد هذا أن تارك هذا أشد إثما أن ثبوت هذا آكد من ثبوت هذا كل هذه التسميات لا تؤثر عندنا في الإيه؟ في أنهما سواء في الاسم الشرعي وهو الفرض أو الواجب ثواء فليسموا القطعية ما شاءوا إلا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى هكذا يقول الطوفي رحمه الله تعالى فعلى الثاني اختلفوا يعني على قوله بأن الفرض أكاد اختلف فروي عن أحمد وهو قول الحنفية يعني ما وجه التفريق بين الفرض والواجب روي عن الإمام أحمد وقال الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي كما سمعتم في كلام صاحب التلويح والواجب ما ثبت بدليل ظني والانقسام إلى مقطوع ومضمون لا يقبل خلافا ولهذا قال الموثق في الروضة لا خلاف فيه ومثلت الحنفية المقطوعة الصلوات الخمس وصوم رمضان والمظنون كالوتر وزكاة الفطر عندهم الوتر ايه واجب وليس فرضا لأنه ثبت بالسنة وعند الجمهور الوتر سنة وليس واجبا ولا فرضا وقيل الفرض الوجه الثاني في التفريق الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهم وهذا موجود عندنا عند الحنابلة فطها فإن مثلا التسمية في الوضوء نتال عنها ايه واجب مش فرض عند الحنابلة وغسل الوجه ها فرض وليس واجبا يبقى فروض الوضوء عند الحنابلة كام ست غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين او الى المرفقين ومسح راسه ومنه الأذنان وغسل الرجلين الكعبين والترتيب والموالاه وهي يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذه ستة فروض او فرائض في وواجبه التسمية الفرق بقى ان التسمية تتسقط عند بعض العلماء وهما مذهب الحنابلة ان التسمية تتسقط سهوا. واما غسل الاعضاء والترتيب والمولاة فلا يسقط العمدا ولا سهوا. لما في فرق بين الفرض والواجب في بعض الامور الفقهية نعم كذلك في الحد أركان الحج غير واجباته، وكذلك في الصلاة فرائد الصلاة لي الأركان يعني غير الواجبات، فتشهد الأول غير التشهد الأخير. سجود الصلاة من ترك التشهد وقام إلى ركعة الثالثة، ها؟ فقد ترك واجبا. إن تعمد بطل الصلاة وإن لم يتعمد وقام قبل تراءة الفاتحة كره الرجوع إن كان قبل الاستنامى قائما، فعليه أن يرجع وإن قرأ الفاتحة حرم الرجوع وبطلت أن يرجع عالماً عامداً. ان ترك السجود ان ذكره قبل ان يصل الى موضع من التي بعدها رجع وجوبا فأتى به وبما بعده وان ذكره بعد وصوله الى موضعه قامت الركعة الثانية التي وفيها مقام الركعة التي قبلها يبقى ما الفرق عندنا بين الفرد والواجب حتى في الصلاة الواجب يسقط. ومش يتقل بمعنى أنه ليس عليك أن تشهره ولكن لا, لا, لا يلزمك الرجوع إليه بل لا يجوز الرجوع إليه إن شرعت في الركن الذي بعده وأما الفرض فإنه لا يتقل بل لا بد أن ترجع وتأتي به أو أن تقوم الركعة التي بعدها مقام الركعة التي تذكت فيها هذا الركن إذن أصحابنا عملا يعني في الفقه يفرقون بين الفرض والواجد وقيل الفرض ما لا صرف عمدا ولا سأ ولا سهون كأركان الصلاة والحد والواجب ما يسقط بالسهوى كواجبات الصلاة وواجبات الحج تجبر بدم واجبات الصلاة تجبرش بالدم وإنما واجبات الصلاة تجبر بإيه؟ بالسهوى يعني قل تجبر دم يرجع على واجبات الحد وأما قول أصحاب الشافعي في ماب الحج إن الواجب مجبور بدم والركن ما لم يجبر فتفريقة بين الواجب والركن لا بين الفرض والواجب قاله البرماوي قلت فكأن عندهم أن الفرض لا يسمى ركنا يعني الشفعية لما أورد عليه ما هو الشفعية مثلنا في الحد قالوا لا نحن لا نغرغ بين الفرض والواجب نفرق بين الواجب والركن أما الفرض والواجب فهما هو وهم يصطلحون على ما نسميه نحن فرائض في الحد يسمونها أركان فقط مش فرائض يحنا نسميها فرض ونسميها روكنا فرضا وركنا قال المرضى فكان عندهم أو فكان عندهم أن الفرض لا يسمى روكنا ولا عكسه واما اصحابنا فانهم سموا ما لا يسقط عمد ولا سهو في الصلاه ركنا وما يسقط سهوا سموه ايه واجبا وفي الحج ما يجبر بدمن واجبا والركن ما لا صحو الحج إلا به وسموا الركن فرضا ايضا وكذلك يعني هنا ممكن الموضوع ده ان انا في الوضوء قالوا فروضه سته وتجب التسميه ما هذا لا يقول قائل إن قولهم فروض وثدة وعلى كده تجيب التسمية ثم التسمية واجهة ما الفرق نقول له هناك فرق كما يعلم من كتب الفروع وقد ذكرناه أن التسمية تسقط سهوا وأما الفروض فلا تسقط إذن أصحابنا أو مذهبنا في رواية أن الفرد ما ثبت بدليل قطعي والواجه ما ثبت بدليل ظني وهذه الرواية ليست معتمدة لكن المعتمد التسوية بين الفرض والواجب في أصول الفقه، وفي الفقه إلا في مواضع يفرقون فيها بين الفرض والواجب كما في الصلاة والوضوء والحد. وعليكم السلام ورحمة ويكون مناط التفريق ما هو؟ ها؟ مناط التفريق عندنا إذا فرقنا ما هو؟ على المعتمد مش القطعية والظنية وإنما ان الواجب ما لا يسقط لا ولا سهوا ان الواجب ما لا يسقط عمدا ولا سهوا والفرض لا يسقط لا ولا سهوا هذا في الصلاة وفي الوضوء وفي الحج ان الواجب ما يجبر بدم والركح او الفرض ما لا يصح الحج الا به والله تعالى اعلم وعن احمد قول اخر الفرض ما لزم بالقرآن حينئذ هل يكون قطعيا هم؟ ممكن ما يكونش قطع الدلالة وقطع الثبوت لا إشكاله لكن قد لا يكون قطعية الدلالة إذا هذا غير القول بالقطعية والضنية وعن أحمد الفرض ما لازم بالقرآن فالواجب ما لازم بالسنة ويكون الزكاة الفطر عندنا وهذه رواية عن أحمد أن زكاة الفطر لم يقل فيها فرض وإنما قال إيه واجب لأنها ثبت بالسنة قال الإمام أحمد في رواية الآثرم لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله وفي رواية الآثرم قيل له هل يقال بره ولديني فرض قال لا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصير قلت ولهذا اختلفت رواية عنه قال المردوي رحمه الله تعالى ولهذا اختلفت رواية عنه في المضمضة والاستنشاق هل يسميان فرضا أم لا؟ بناء على إيه بقى المضمضة والاستنشاق لم يثبت بالقرآن الكريم ثبت بالسنة طب المعتمد أنهما فرض ولا واجب ها؟ على الوضوء الطريقه الموجودة في الوضوء هما فرض انه يكون غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق ومسح الراس ومنه الاذنان مع ان الاذنين مع أن ثبت بالسنة مش بس بحديث الاذنين الاذنان من الرأس يعني هناك وجوه اخرى لكن ثبت بالسنة لم يثبت لم يثبت لم يثبت مسح الاذنين ولا المضمضه والاستنشاق بالقران لكن اعتمدوا انهما ايه فرض إذا المعتمد في المذهب ليس أن جهة التفريق قطعية ولا ظنية، ولا أن جهة التفريق ما ثبت بالقرآن أو ثبت بالسنة. لكن بناء على هذه الرواية اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق. هل يسمان فرضا أم لا على الروايتين عن الإمام أحمد بناء على تناول القرآن لها؟ وكذا الروايتين في ذكاة الفطر. فقال الإمام أحمد في رأيه مهنا صدقة الفطر واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها. فسما فسوى بينهم. شوف واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها وقال في رواية المروذي ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه وأنا لا أجدر أن أقول إنها فرد ليه ما؟ كلها ثبت بالسنة هذا الوجه وقيس بن سعد يدفع أنها فرد لكن لا يدفع عنها واجبة ففي هذه الرواية فرق بينهم وعلى القول الثاني أيضا يصح أن يقال بعض الواجب آكد من بعض ذكره القاضي والحلواني وغيرهما وهو صحيح قال ابن قاضي الجبل وهو قول الحنفية وما ثم مانع من ذلك وأن فائدته يثاب على أحدهما أكثر يبقى فائدة التفريق من حيث الآكدية ليست عائدة على التسمية وإنما تعود على إيه أن الثواب في الفعل أكثر وكذلك أن العقاب في التركي يكون أكثر وأن طريق أحدهم مقطوع والآخر مظنون كما تقدم وأما على الأول فليس بعضها آكد من بعض بل سواء قال ابن مفلح وبعض المتكلمين وابن عقيل أيضا قال ابن مفلح ولعل ابن عقيل ابن عقيل أراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب الذي هو الاستدعاء لأنه لو رفع العقاب والثواب رأسا لما ارتفع صحة قوله أو جبه وصح أن يقوم الاستدعاء بنفس حقيقة معقولة وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء وقال ابن عقيل أيضا على هذا القول وهو القول الأول يصح أن يكون بعضها أكد من بعض وأن فائلته أنه يثاب على أحدهما أكثر, أكثر من الآخر وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون قلت والنفس تميل إلى هذا سواء قلنا بالتباين أو الترادف أنه لا يمتنع أن يكون أحده أحدهما أكد من الآخر وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر إذن عرفنا الآن الجمهور يسوون وأن الخلافة لفظي وأن هذا الخلاف لا يمنع أن القائلين بتساوي الفرض والواجب يقولون ان بعض الواجبات اكدوا من بعض وان الثواب في بعضها اكثر وان العقابة في تركيب بعضها اكثر من العقاب في بعض وان بعضها قد يثبت بدليل مقطوع وبعضها قد يثبت بدليل مظنون كل هذا مسلم ولكنه لا يؤثر في الايه في الاصطلاح انهما سواء ان الفرد الواجب بمعنى واحد والتفريق فقها في الوضوء وفي الصلاة وفي الحد قد تكلمنا عليه احتج أيضا الإمام أبو بكر بن استمعاني رحمه الله تعالى بحديث تسويه يعني بحديث الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة ولما قال هل علي غيرها قال إيه لا إلا أن تطوع وهذا ثبت الحديث هذا ثبت بمختلف ألفاظه ولا تفريق فيه بين الفرض أو الواجب بمعنى واحد وبين التطوع ليست هناك واسطة بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض في, جمعة في جملة التطوعات ولو كان واسطة لبينها نعم فرق أصحابنا بين رتب الواجب يقول الزركشي فرق أصحابنا بين رتب الواجب حيث جعل الركن في الحج ما لم يجبر بدم والواجب ما يجبر بالدم وذكر تفريقة الحنفية قال ولا يقدح هذا التفريق بمسألة التكفير بالجحود وتفاوت الثواب هل يقدح هذا في كون الخلاف لفظيا هنا مسألة وطبعا في جمع الجوامع نص على أن الخلاف هنا لفظي قال والفرض هو الواجب مترادفاني خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي السيطي جعل القول لفظي والخلف لفظي في الآخر بعد الكلام على السنة لكن يعودوا على, على المسألتين الجميع أن الخلف لفظي يعني يعودوا على مسألة الفرض والواجب والسنة والتطوع والمستحب. قال ولا يقذح هذا يعني هذا التفريق في طريق الوجوب أو في أن الثواب بعضه أكذ من بعض أو أن العقاب في الطرق بعضه أشد من بعض. قال لا يقذح هذا في جعل المصنف الخلاف لفظيا. فإن غايته أن بعض الواجبات يدثر جاحدها وكوننا لا نسميه واجبا خلاف في اللفظ يعني اتفقين على التكفير في البعض ومتفقون على أن الثواب. اكدوا اكثر في البعض والعقاب اشد في البعض انما اختلفنا في ايه هل نسمي ما يكفر جاحده فرضا لا واجبا هل نسمي ما ثبت بالدين القطعي فرضا لا واجبا ولا نسميه فرضه واجب فرضاً؟ فهذا الاختلاف في التسمية لم يوجب اختلافا في الايه في تفسير جاحد القطعي او في ان الثواب في بعضها اشد او كذا نحو ذلك فإنه يكفر ببعض الواجبات إذا دُحِدت أو فإنه يكفر ببعض الواجبات إذا دُحِدت وينفى عنها اسم الوجوب والخصم يكفر بها أيضاً ولكن لا ينفى عنها اسم الوجوب. إذا صار كما قال الطوفي إذا فهم المعنى فلا معنى للخلاف في الإِه في اللفظ. ثم إن كان قصدهم من هذه التفرقة مجرد اصطلاح فلا مشاحة. سموه أنتم فرضا نحن نسميه فرضا واجبا لا مشاحة في الصلاة لا اسمع بها الكلمة المهمة دي لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين أحدهما أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا والثاني أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة لللفظ لكل واحد منهما بالنسبة إلى معناه وإلا كان تخصيص لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من العكس قال الشيخ تقي الدين مين بقى تقي الدين ها؟ هنا مش ابن تيمية اخواني. هنا من زركاشي يعني ابن دقيق العيد وايضا تقي الدين ومعاصر ابن تيمية وثالثهم أو ثالثهما تقي دين السكي هو الوالد ابو صاحب جمع الجوامع فقل وراء ثلاثة في الدين والعلم والنسكي تقي الدين ابن تيمية وابن دقيق العيد والسكي وتاتة كانوا متعاصرين وكانوا ائمة وكلهم مجتهد تاد دول كانوا مجتهدين رحمهم الله قال الشيخ تقي الدين وهذا الموضع الذي فعله الحنفية من هذا القبير لانهم خصوا المفروض بالمعلوم قطعا من حيث ان الفرض هو التقدير والواجب بغير المعلوم قطعا من حيث ان الواجب هو الساقط وهذا كما قلنا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة الى كل لفظ مع معناها الذي ذكروه. ولو عكس الامر لما امتنق يعني لو أننا سمينا ما ثبت بدليل قطعي واجبا وما ثبت بدليل ظني فرضا ما كان هناك ما يمنع ذلك وهذا رد على الحنفية وأن كان لا مشاحة في الاصطلاح لكن ليس هناك ما يجعلك تفرق فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن والله تعالى أعلم ثم قال رحمه الله تعالى وال والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا تكلمنا على هذا من قبل عند الكلام على السنة والخلف لفظي وهذا هو الصحيح أن الخلف في هذا المثال لفظي ثم قالوا وبالشروع لا تلزمه وقال نعمان بلى هذه مسألة هل تلزم السنة بالشروع فيها أو لا ونؤجلها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى ونعتذر عن الدرس بعد العشاء لأن عندي موعدا آخر فيكون إن شاء الله في المرة القادمة لنا مجلس أطول أطول يكونوا في المرة القادمة إن شاء الله لنا مجلس أطول من هذا أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد كان في أسئلة في خمس دقائق قبل أن نقوم إلى الصلاة نعم إيه؟ نعم صايا جوز <تصفيق> الفقه معرفة الأحكام الشرعية وجه اعتراضي الزركاش على الشارع وهل ينبني على هذا الاعتراض هذا الكلام ده لو تسمع صاحب السؤال اسمع أوائل الأشريطة هنا في شرح جامع الجامعة لأننا عدنا مثلا مرزين ثلاثة نتكلم في التفريق بين أن تعرف بالعلم وأن تعرف بالمعرفة العلم بالأحكام وأن معرفة الأحكام فيه كلام كثير جدا ارجع إلى هذا الشرح يفيدك إن شاء الله كلام كتير تفسيق من المعرفة وأنها ظن والعلم وأنه يقين يعني <تصفيق> كلام إيه؟ <تصفيق> معرفة ايه <تصفيق> يعني ايه المعرفة وايضا تخلمنا على هذا بالتفصيل في هذه الاشتراك ان احنا تكلمنا في محترزات التعريف معرفة الاحكام الشرعية هل الاحكام لها احتراز والشرعية لها احتراز تكلمنا على هذا ايضا بالتفصيل في هذه الاشيطة واسمع لانها تفيدك في هذا ان شاء الله اثناء الكلام على العزيمة قال او تغير الى سهولة لا لعذر كحل طب اقول لان مش عارف اقرأ طب اقرأ اقرأ لان اسئلة وانا اجيبك ان شاء الله لا. يعني هل هل صو هي أصلاً ما رخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي للمعارض راجح والعظيمة ما ثبت على خلاف دليل شرعي طيب وجوب الوضوء هذه عظيمة. هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ لا. لكن هل يستحب الوضوء لكل صلاة؟ نعم. طيب ترك الوضوء للصلاة الثانية وأنا متوضّع على خلاف الدليل الشرعي. ثبت على خلاف دليل شرعي، هم؟ أسألك هل في دليل شرعي يلزمني بالوضوء لكل صلاة وأنا متوضّع؟ إذا ترك الوضوء للصلاة الثانية ليس على خلاف الدليل الشرعي. يبقى هو عظيم وليس رخص. مع أن الأولى أن تتوضع لكل صلاة فتدخل عظيمة في قسم خلاف الأول. هل فهمت؟ نام شوي. أنا إذا الآن متوضّع للمغرب وجاء ودخل أصل العشاء هل يجب عليه الموضوع؟ طبعاً هذا موجود من وضوء رخص العظيمة. ايه حد الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي المعارض بالراجع هل ينطبق معنا على اللي احنا فيه ده ها يبقى ليس رخصة بل هو عديم ما الاولى في الم... في, ال... في هذه المساله نتوضا ولا نصلي بالوضوء القديم اتوضا يبقى العديمه دخلت في قسمي خلاف الاول نعم ان اباحته هذه رخصة لان الاصل انه ثبت انه يلزم ان تقاتل بغض النظر عن العدد ثم ان الله تعالى رخص في ذلك دا دي نفس المسألة, ولا المسألة ثانية؟ دي هتأتينا ان شاء الله في جمع الجوامع وهي مبنية على جهة التأثيم بترك الحد حتى يموت الإنسان الحج واجب موسع ليس واجب على الفور عند الشافعية فحصر إشكالهم كبير المسألة أوسع من اللي نقوله في هذا الوقت وسايت إن شاء الله في جمع الجوامد هذا الذي مات قبل أن يحد وكان قد أخر الحج مع الإمكان ويريد أن يحج ثم مات لو قلت مات غير آثم يبقى الحج مش واجب وده إشكال قوي جدا لأن الواجب يلزم أنه يأثم وتاركه طب لو مات آثم ولا مش آثم لو قلتوا مش آثم يبقى مش واجب فلابد ان تقولوا آثما فكيف لماذا أسمتموه؟ <تصفيق> إيه؟ على ايه؟ <تصفيق> ما هو كده كده آثم بجمع العلماء لكن كيف ما جهة الاسم فقال ابن سيوطي هنا ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فإن أده قبل فوته فهو أداء, أداء فهو أدا والقاضيان بالق بالقضاء أو معذني أن يموت فقضة فالحق لا, إث... لا لا عصيان ما لم يكون كالحج فليفرض في آخر السنين فجعلوا الإثم معلقا بآخر سن الإمكان قالوا الوجوب متعلق بآخر سن الإمكان ويموت آثما لأنه لم يحج في, لم يحج في آخر سن الإمكان تأكينا إن شاء الله هذه المسألة نعم هو الهدف التفريق من الفرد البطل والفاسد ولا؟ لا. إنه ما لا يتعلق به النفوذ والاعتداد. لا. الخلع فاسد. فاسد هو متعلق به النفوذ. ما هو نعم هذا نعم مسألة الخلع الخلع الفاسد ينفذ مع كونه فاسدا مثلا أخذ مهرم فاسدا فإذا قلت إن الفاسد ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد فكيف تصف الخلع بالفساد مع نفوذه؟ هذا وجه الإشكال يعني كيف نقول هذا الخلع نافذ ويعني نافذ بمعنى أنك صححت هذا الخلع يعني يقول هذا إشكال مع أنه وقع على شيء فاسد فماذا بذلك أن تقول فيه فاسب فاعترضوا عليه من هذه الجهة نعم والجواب الآن يعني ليس في عندي جواب قوي على هذا الإيراد هم. حاجة ثاني خلاص اللي يجبقى معنى في هذا الدرس لأن كثيرا من الإشكالات التي عرضت لك تجد جوابها إن شاء الله تعالى في هذه الدروس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي